きょうは kwam إذا خبت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا and Then... me موسى انا اضعي فإذا خبت عليه فألوى لا في اليوم ولا تخافي ولا تحزني. صل على فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي فألقيه في اليم ولا تخافي ذا النون ذو اليت من انْتَقَضَوا آلِ كِيرْدِكُ لَهُمْ مَا ذُو وَحَزَنَ وقالت امرأس فرار وَقَالَ إِنَّ مَا أتفر Now ah.